ل أ لا لا لا لا ل أ ع و ذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع ليريهما يراكم قبيله حيث الشياطين أولياء لا كما الجنة عنهما لباسهما سوآتهما لا إنا جعلنا من إنه من ترونهم آدم أخرج هو الذين لا ي ؤ م ن و ن و إ ذ ا ف ع ل قالوا ل و وجدنا ا فاحشة ع ي ه ا آباءنا ا و ل ل ه أ م ر ن ا ب ه ا ق ل إن الله لا ي أ م ر ب ا ل ف ح ش ا ء أ ت ق و ل و ن ع ل ى الله م ا ل ا ت ع ل م أمر و ن قل ربي ب ا ل ق و أ ي م و ي ه ك م عندهم كل موسوعه س و مخلصين له النابلسي د ي ك م د تعودون أ ك م ق وفريقا ا هدا ل ل ع ل ه م الاسلاميه ن ي ن دون و الله ح س ب و ن ن أ م خ ذ و ا زينتكم ع ن د ك ل م س ج د و ع ل و ا و ا ش ر ب و و ا ل ا ت س ر ف و إنه ل ا يحب ا ل م س ر ف ي ن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 والإثم والبغي بغير الحق وأن الحق بغير ت شركه و ا ا ب ل ل م ا ل م ينزل ب ه س ل ط دعويه أ ن ت ق غير ر ا ل ل ه م ا لا ت ع ل م و ن ولكل أمة أجل ف إ ذ ا ج ا ء أ ج ه م ل ا يستأخرون س ا ع ولا ي س ت ق د م و ن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 موسوعه ا كنتم ك ت س ب ن إن الذين كذبوا بآياتنا كذبوا ا و ت ك ب ر ا ن ا ل ا تفتح لهم أ ب و ا ب ا ل س م ا ولا ء ي د خ ل و ن ا ل ج ينج ن ة حتى ع ل ج م ل في سم ا ل خ ي ا ط و ك ذ ل ك نجزي ا ل م ج ر م ي ن ل ه م من جهنم مهاد ومن فوقهم وكذلك ل ل نجزي ا ا ظ موسوعه ي ن ا آمنوا وعملوا الصالحات ل لا ذ ي ن نكلف ن ف ا إلا س ا أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم ف ي ه ا ا ل ز ع ن ا ما في ص د و ر ه م من غل الاسلاميه ن ه و ق و ا ل ح د لله ل ا ذ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 أصحاب النار أن النار قد و ج د ن ا ما و ع د ن ا ر ب ن ا حقا ما فهل وجدتم ما وعد ر ب ك م حقا ق ا ل و ا نعم فأذن مؤذن ب ي ن ه م ل ل ع ل ى ا ا ل ظ ل م ي ن ا ل ذ ي يصدون ن عن س ب ي ل ا ل ل ه و ي ب غ و ن ه ا عوجا وهم بالآخرة كافرون و شركه م الهدى حجاب و ع شركه ا رجال ف يعرفون ل ب س ي م م و ن ا دعويه و ا أصحاب الجنة أن سلام ا و غير ط م ع و وإذا ن ص ف ت ربحيه ص م ت ل ذات ء أصحاب ا ا ل ن مضمون ا ر ب ا لا ت ج ع ل ن ا م ع ا ل ل ل ق و م ا ا ظ ع ي ن ونادى أصحاب موسوعه النابلسي و ا ه للعلوم الاسلاميه اسماء تحزنون الله الحسنى الجنه أن أفيضوا, ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قهدوا إ ن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا هم الحياة الدنيا ا ل ي ف ولقد م ننساهم كما نسوا ا هذا وما كانوا بآياتنا يومهم ج ح و ولقد ن جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله ي موسوعه يأتي النابلسي ق للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى ل ا ه م م ا ك الله ن يفترون إن و ا ا ربكم ا ل ذ ي خلق ا ل س م أيام ثم ا ا والأرض استوى و ت ستة في ن ى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 الله قريب م ن ا ل م ح س ن ن ي و ه و النابلسي ذ ي ي ر للعلوم ا ق ل ا س ن ا ه ل ب ل د م ي ت فأنزلنا ب ه ا ل م ا ء ف أ خ ر ج ن الله به ا ل م ر ا ت كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته ب إ ذ ن ربه والذي خ ب ت لا يخرج إ ل ا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون لقد أ ر س ل ن ا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره إن خاف ع ل ي ك موسوعه عذاب ي النابلسي ر ك ض للعلوم ن رب الاسلاميه ل ي أبلغكم اسماء الله الحسنى على موسوعه ن لينذركم ك م ل ت ت ا ل ل ك ك م ترحمون و ف ذ ب ا ل ن ا هو ا ل ذ ي ن معه في ا ل ف ل ك وأغرقنا ا ل ذ ذ ي ن ك ب و ا بآياتنا ن إ ه م ك ا ن و ا ق و م ا ع م ي ل وإلى عاد أ خ ه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 إذ ج ع ل ك موسوعه خلفاء من بعد ق م النابلسي ا للعلوم ل ونذر ا ل ا ن ا ل ا م من ي ه أ ت ج اسماء د ل و ن ن ي في أ سميتم وأنتم ما نزل الله ن ز ا ل الحسنى من、سلطة. ن ت ظ ر و إني م ع ك م من المنتظرين فأنجينا ه و ا ل ذ ي ن معه برحمة م ن ا وقطعنا ا د ب ر ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا بآياتنا و م ا ك ا ن و ا م ؤ م ن ي ن وإلى ثمود أ ا ه م م ن ربكم ه ذ ه ن ا ق ة ا ل ل لكم ه آية ف ذ و ه ا ت أ ك ل ف ي أرض ا ل ل ه و ل ا ت م س و ه ا بسوء ف ي أ خ ذ ك م ع ذ الاسلاميه ب أ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 م ن و م ه للذين ا س ت ض ع ف و النابلسي م آ م للعلوم ن الاسلاميه ل ا س ت ك ب ر و ا إ ء ا ل ذ ي آمنتم ب ه ك ا ف ر و ن شركه الهدى ح اتنا بما ت ن شركه ن من ت ا ل دعويه ن ف أ خ ذ ت م ا ل ر ج ف ف ة أ ربحيه و ا ف د ا ر م ذات مضمون وقال يا اجتماعي ك تحبون ل ن